بالدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم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 117. قل هو أبا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهروا فإذا تطهرن فأسوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب